تقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فذ ذ بعث اشقاها فقال لهم رسول الله تَاللهِ وَسَقَيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فدمدم عليهم, فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا